بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مشطور في رفق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 هذه النار التي كنتم بها تكذبون أففحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 نَصَبْنَاهُمْ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٍ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَكْفِينُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر تردص به ريب المنون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 فالذين كفرهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم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 وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارًا